بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه ده أما بعد فنواصل وهي ليلة ان شاء الله وتعالى شرح كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبدالرهاب رحمه الله تعالى و وكان من المنتظر أن يكون الدرس هذه الليلة في مسجد الصفا فبناء على هذا كنا قد رأينا أنه من الأولى أن نبدأ هناك أو أن يكون اول درس هناك في المسجد في التوحيد أو في شخص كتب التوحيد نظراً إيه وحالي النفس هناك وقد رتبت نفسي على هذا وما بعد ذلك حدثي ما حدث من التغيير و يعني ان شاء الله في كل حالينا لا يخلوا الامر من فائده ف قد كنا قد وصلنا في ليله امس الى باب من الشركي النجري غير الله ليس احد منكم كتبوا ويتوحى ما مكتوب توحى تقرا ما... قرال نصيرك النذر الله. الله تعالى يوفون بالنذر وقوله وما نصدقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم <تصفيق> وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه على آله وصحبه وسلم قال من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نذر أن يعطي الله فلا يعطيه فيه متائب الأولى وجوب الوثائب النذري إذا اذا ثبت كونه عباده لله إذا ثبت كونه عباده اذا ثبت كونه عباده لله فتركه الى غيره شرك لا فدخلت في المثال الان نعم اتصل <تصفيق> <تصفيق> في هذا الباب أورض المصنف الأدلة التي تدل على أن النظر عدادة وهذه العدادة لا تكون إلا لله رحبا ففي الآية الأولى قال قال سبحانه وتعالى يوفون بالنذر ويخفقون يوما كان سرهم مستطيرا <تصفيق> فجاءت الايه بالمدح سيقول الايه في المدح في مدح من يفعل هذا في مدح من يوفي بالنذر <تصفيق> والمدح لا يكون الا على قربة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل لا يمدح أحد من عباده إلا إذا فعل أو إلا إذا كان هذا المدح على فعل أو على قربة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وكل ما يتقرب به إلى الله وكل ما يمدح, يمدح الله عليه فعله فهو عباده فهذه إحدى أوج معرفة العبادة فهذه الآية الأولى دلت على أن النظر عبادة فمن ثم فإن كان النظر عبادة فمن توجه بالنظر لغير الله فقد, فقد عبد غير الله وكذلك أيضا الآية التالية تدل على المعنى نفسه وما أنفقت من نفقة أو نظرت من نذر فإن الله يعلم ما الفائدة من قوله تعالى فإن الله يعلم الله عز وجل ذكر هذا ها لماذا ما وجه الاستدلال من هذه الآية لان النذر عباده قوله تعالى ان الله يعلم ها يعني البعض ممن لا يحرص على على حضور درس التوحيد <تصفيق> ويواظب على حضور دروس التوضيح فقط في المنهج ها ظن منه او يعني اعتقادا منه انه قد قد صبر أو قد أطقن كل مساء للتوحيد ولا يحتاج إلى درس التوحيد وهذا لم يكن إيه؟ يعني مما عليه الثلاث الصالح لما تحرص على التوحيد إلى آخر لحظة في عمره تتعلم التوحيد وتعيد وتكرر في دراسة مساء للتوحيد ولا تمل ولا, ولا تدعي أنك قد تدعي قد انتهيت من درست التوحيل لا تحتاج إلى درست التوحيل مرة أخرى لا. حتى إن كنت قد أعرفت بعض هذه المسائل <تصفيق> او درست هذا الكتاب من قبل فالشرح الجديد من يعني من شخص آخر أو من عالم آخر أو من طالب علم آخر إما أن يزيدك ثوائد لم تغطل عليها مشخص سابق وإن أن يثبت عندك <تصفيق> العلمة الذي أنت قد تعلم... تعلمته مما قبل أو فيما قبل ف... يعني لعلى الله بذلك قبر... قبر هذا التغيير الذي حدث هذه الليلة حتى ننذف على هذا الأمر احرصوا عليه على مجاله التوحيد على شرح كتاب التوحيد أكثر من احرصيكم عليه على حضور دروس التوضيح في انا هذه تذكره لي ولا لكم اتفضل ها ما ما الفايده الله تعالى يعلم ما نحن ما انتظركم من تخصيم سيرانة وعالمية ونسيبكم عليك رسو الله تعالى يعلموه يعني وما انتظركم سيارة السياحة يدر على المرحة النتاقة والنار في السياح المرحة النتاقة أيضا المرحة يتضرع بردك أحسنتنا مبارك الله فيك أحسنتنا ماشاء الله نسمك أخي إلياس. إلياس من أين إلياس إلي ماشاء الله مبارك الله فيك. والاخ الياس بارك الله فيه انا احسنت في الاجابه وذكر ما كنت سوف اذكره و وضح كلامه لديكم ان يحتاج الى ايضاح يعني كما بينا في الايه السابقه تعليق علم الله بالنذر او بال بالنفقه والنظر يدل على أن الله عز وجل يمدح من يفعل هذا من يفعل هذا يمدح من يفعل هذا إن الله صلى قال وما أنفقت منا فقط او نظرت من نظر فإن الله يعلمه ما فائدة علم الله هنا وما الذي يترطب على علم الله بمن يمسك وبمن يقدم النظور لله أنه يسيبه عليه على هذا العمل وأنه سبحانه وتعالى يعني يعلم عباده بأنه يعلم نظرهم ويعلم نفقاتهم فإن هم أيقانوا بهذا العلم بعلم الله بنذورهم وأنه سبحانه وتعالى إن علم مدام علم هذا فهو سبحانه وتعالى يعطي الأجر الجزيل عليه على علم علمه من العباد من طاعاته ومن عبادته ف فتعليق العباد او تعليق العمل بعلم لا يدل عليه على اثابه الله ليه او يترتب يترتب على هذا أن الله عز وجل يسيب العبد الذي يلتزم بهذه العبادات التي هو علق سبحانه وتعالى بها نعم ف في السياق المتح والآية الثانية في سياق إثبات علم الله وهذه العبادة وهذا يدل على أنها عبادة ولأنه لو كان, كان النظر يعني عاملا كما يقول مباح ليس عبادة لا فعدا أن يعلق الله صلى الله هذا العمل بألمه إن المباح لا يثاب فاعله عليه ف أراد على المصنف أن يستدل بآيتين عليه على إثبات أن النذرة أدب أن كما جاءت حديث عائشة رضي الله عنه قد يكون نذرة طاعة قد يكون نذرة معطية فمن نظر أن يطيع الله فمن نظر أن يطيع الله فليطيعه يجب عليه وجوغا شرعيا أن يفي به هذا النظر فإن لم يفي به فقد أثمه وأما من نظر أن يعطي الله فلا يعطي <تصفيق> و... ولكن عليه كفاره يمين ف... فمن ترك نظر المعطيه او من نظر نظرا معطية فلا يجوز له... لا يجوز له ان هذا النظر ولكن حتى يتحلل من هذا النظر عليه كفاره يمين يعني نحو أن ينزر يعني الزهادة إلى مثلا منتدى من منتديات المعطية ها ونحو أن ينزر أن أنه إذا حدث له مثلا كذا فسيقتلوا فسيقتلوا فلانا ها او أنه إذا حدث كذا سوف يطلق زوجة بغير حق وأما النذر الذي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل صلي ركعتين تحية المسجد أولا صلي ركعتين تحية المسجد أولا لا لا بأس. لا بأس. لا فهذه هاتان الركعتان تحيه للمسجد لا لا علاقه لهما بالوتر وربما وان النذور الشركيه يجوز الوفاء بها ولا يترتب عليها شيء إلا أن يتوب المرء إلى الله منهم هذا النذر الشرك ولكن ليس عليه كفارة يمين فالذين يقدمون النذور إلى الأموات وإلى أصحاب المقامات والقبور فمن نظر لمن او لمدين او لولي او لشجر او لحجر او لاي مخلوق من المخلوقات فلا يجوز له ولا يجب عليه ان يفي بهذا النصر عليه ان يستغفر الله ان يتوب اليه من هذا الشرك الاكبر فلا النظر أيضا على على نوعين أو على قسمين نظر المطلق ونظر المقيم فالنظر المطلق أن يقول مثلا لله علي أن أصوم ثلاثة أيام دون أن يعلق هذا الصيام بشيء او يقول لله علي أن أتصدق بكذا وكذا او لله علي أن أصلي ركعتين مطلقا دون تقييد دون أن يقيد هذا بتحقيق أو بتحقيق شيء معين له فهذا فاعله منذوح وقد فعل عبادة تقرب إلى الله وأما النذر المقيم نحو أن يقول إن شف الله ولدي فسوف أذبح كذا لله إن, يعني إن فعل الله لكذا وكذا فسوف أفعل كذا وكذا لله هذا النذر المقيد كرهه جمهور أهل الأنزل قوله صلى الله عليه وعلى الله عليه وسلم عن هذا النظر إنما يستخرج به من البخير بل ذهب بعض أهل الله المستدال من هذا الحديث إلى تحريم هذا النظر إلى تحريم النظر المقيد ومن من رجح هذا شيخ الإكلام ابن تيمين رحمه الله وقواه العلامة ابن تيمير رحمه الله تعالى كما في القول المفيد على كتاب التأهد ف... فهذا النظر المقيد اعتبره شيخ الإسلام ابن تيمير رحمه الله تعالى من سور الظن بالله حيث اعتبر أنه قد على عقيدة كافدة حيث إن الناذر هذا الناذر المقيد يعتقد أن الله عز وجل لا يفعل له ما رجاه منه وما طلب إلا إذا هو فعل هذا الأمر يعني يعتقد أن الله عز وجل لن يفعل له ما طلب إلا إذا هو قيد طلبه بهذا النظر وهذا من سوء الضمن بالله أن الله عز وجل هو المنان المعطي الوهاد الرزاق يرزق من يشاء بغير حساب ولا يحتاج سبحانه وتعالى إلى هذه النظور المقيدة من عباده ولا يعطي لهم أو ولا يرزقهم من أجل هذه النظور وهو سبحانه وتعالى الغلي الأعلى الذي يستغنى عن عباده ولا يحتاج إلى يعني نظورهم ولا إلى نشترطوه على أنفسهم من أجل أن يعطيهم هذه العطايا من أجل ذلك ذهب شيخ الإسلام إلى تحريه هذا النوع من النظر وا <تصفيق> وقد يعني قوه الشيخ النقيمين هذا القول بقوله تعالى ان هذه ان هذه من المنافقين <تصفيق> اقسم بالله لين امرتهم لا يخرجون كل لا تقتم طاعت معروف الله جل نهاهم عن هذا فيعني كان في هذه كان في هذه الايه يعني ما يوجب النذر واقسم بالله جاهد امامين لين امرتهم لا يخرجون وكان في هذه في هذا القسم يعني نوع نذر وكان في هذا القسم نوع نذر قال لهم لا تقسموا طاعة معروفة يعني إن أنتم أردتم أن تطيعوا الله وأن تفعلوا هذه القربة فلا تحتاجون إلى هذا القسم أنكم تقسمون بلا أنكم سوف تفعلون كذا وكذا لا تقسموا إن فعلتم كيفة لأنفسكم وإن, وإن أعرضتم فعليها لا يحتاج منكم أن تقسموا على فعل هذه الطاعة ولا يحتاج منكم أن تنزروا له قربة معينة إذا وفعل لكم ما ترجون لا تقسموا لا. فهذا استدال قوي من العلامة ابن رحمه الله تعالى يؤيد ماذا إلي شيخ الإسلام ابن رحمه الله كنت اراجع اراجع اليوم في كتاب جهود علماء الحنفيه في ابطال العقائد القبوريه الشيخ اللي نجح حصل على رساله الدكتوراه لهذا البحث وشمطه شمس الدين السلفي الافغاني مؤسس الجامعه الاثريه ببشاغور يعني هذا بحث يعني رعد فريد انتباهه في فاجتهد فيه من قومه في الاتيان باقوال الاحناف اا من ثبت الازمان والاطوار في ابقال عقائد الكموريه ولماذا يعني اعتنى بجمع جهود علماء حنفيه بالخصوص ها لماذا ليست ليست افغانستان وحده كثير والكثير من هذا الشيء يا فري كثير او الكثير من اصحاب العقائد على عليه والكثير من المتصوفه ويعتبرون أن التصوف وأن هذه القبورية هي يعني الدين الصحيح الذي عليه علمة الأحناف فترفض لهم هذا العالم الجليل هذا البحث الفريد فأتى بأقوال يعني بعض أئمة الأحناف في إبطال هذه العقائد القبورية حتى يقيم عليه من خجة من كلام أئمتهم فذكر بعض الفوائد التي نحتاج إليها في درسنا كما يتعلق بالنذور فعقب بابا <تصفيق> ذكر فيه عدد من المطالب كما يتعلق بالنظور او بأحكام النظور فذكر المطلب الثاني قال المطلب الثاني في إفطال علماء الحنفية عقيدة القبورية في نظوره من أهل فكان مما قال يقرأ علينا الآن الأول قال يكلم يلي عدة مصوص لعلماء الله ملادي ورحمة <تكلم> الله ورحمة وفيما يري عدة نصوص لعلماء الحنفية جلة على أن النفضة لغير الله تعالى حرام بل إشراط صريح بالله سبحانه وأنه من أعمال مجرسين السابقين قال الإمام قاسم لي قتلوا, قتلوا بغا قال الامام القاسم نقترب قتلوا قطلوبو بغا متبعه <تصفيق> كثير من ائمه الحنفيه المشاهير كالامام ابن نجيم الملقب يعني ابن نجيم كان خير الدين رمي والامام فراج فراج الدين عمر بن لجين امم والامام علاء الدين الشتكي ومقيه الحنفيه الثانيه ابن عادلين والشيخ رشيد احمد الجندوهي الامام الثاني لدي ديوبنديا للديو بندية اقترب أنت يا بعض الله تكون أحسن من يقرأ هذا الكلام لأن هذه الأشياء عندكم عندكم في أنونيسيا ليست عندكم الديو بندية الديو بندية الديو بندية, بندية الملقب من إمام المغباني <تصفيق> والعلامتان شكري الألوثي والأه والجندي <تصفيق> <تصفيق> والخجندي هو الشيخ علي محفوظ كان في المصري وغيرهم ولنقل الاول على ما نقله عنه الثاني ثم الاخرين كل ما ذكر من من العلماء السابقين من علماء الاحناف اتفقوا على نقل هذه العقيده وااختلفت الفاظهم ونقل لفظ الاول الاول منها وأما الذي ينذره اكثر العوام الذي ينذره الذي ينذره اكثر العوام علام ما هو مشاهد ها. كان يكون لانسان غائب او غريب او له حاجة ضروريه وياتي بعض وياتي بعض كبور فياتي بعض كبور استراحات فيجعل طربه على رأسه ويقول يا سيدي فلان ان بدا غائبي يودا غائبي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا ومن الفضة كذا ومن الطعام كذا ومن الماء كذا ومن الشمع كذا ومن الزيت كذا فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه منها أنه نذر مخلوق انا والله برون المخلوق هو في او يعني هو هكذا الكتاب اللي نقل منه اقرا معك الحاشيه هكذا الحاشيه هكذا في البحر الاولى انه نظم للمخلوق نعم الاولى انه نظم للمخلوق الاولى والاولى انه نظم للمخلوق, أنه للمخلوق. كتاب البحر البحر الرائق ما. ما. والمذول للمخلوق لا يجوز لانه عباده والعباده لا تكون للمخلوق ولها ان المنذور له ميت والميت لا يميت نعم ولها انه ان ظن ان الميت يتصاوب بالامور دون الله تعالى واعتقاده ذلك كفر نعم غدا وقد افتري الناس بذلك ولا فيما في هذه الأعطاء طيب كفاهة وانتهى النقل نقلم الكتاب الله او وزاد ابن عابدين فيما حكاه عن النهر الفائق ولا فيما في مولد البداوي هذه النظور <تصفيق> ثم ذكر في المطلب الثالث في إبطال علماء الحنفية لبعض الشبهة القبورية التي تشدثوا بها لتبرير نظورهم للقبور وأهلها نعم يقرأ علينا الشبهة الأولى من شبهات القبورية الشبهة الأولى انما يقرب ما يقرب إلى القبور واهلها من المنذورات لا يدخل في باب عبادتي غير الله تعالى فإن هذه النذور ليست من قبيل العباده لان العباده لا تتحقق إلا باعتقاد ربوبيه والخالقيه في مقدوره له في مقدوره في مقدوره له والجواب أنه قد أجمع العلماء الحنافية على أن النظر عبادته دل على ذلك تعريبهم للنظر فقد قال جرجالي مم. النظر إيجاب عين الفعل النظر إيجاب عين الفعل المباح, المباح على نفسه تعظيما لله تعالى فكذا عرص أحد علماء الأحناف النظر إيجاب عين الفعل المباح على نفسه تعظيما ها الله تعالى تعظيما لله تعالى فده هذا على ان الناظر اذاته نعم فبط التي تعلق بها هؤلاء ان الناظر لا يتعلق فقط كما ذكروا بان يعتقد ان الناظر فيما النظر له الخالقية او الربوبيه لا حتى وان لم يعتقد فيما النظر له الخالقية او الربوبيه <تصفيق> فكف انه اعتقد جواز التقرب الى هذا النخلوق ذهي العذاب هذا يعد وحده شركا اكبر في العذاب وقد صره بانه لا يجوز النهر للقبور واهلها ونص على انه شرك بالله تعالى وعلل ذلك بانه عبادة وعبادة غير الله شرك بالله طب انتقل للشبهة الثانية الشبهة الثانية ان القبورية زعمت زعمت <تصفيق> زعمت او زعمت ان القبورية زعمت لا. ان القبورية زعمت ان الانسان اذا نرى <تصفيق> لضيح لا يمعالك <تصفيق> كده شكرا لحمه الله أن القمورية ضعمت أن الإنسان إذا نظرا لغير الله تعالى ولم يدب منظوره باسم غير الله تعالى بل ذكر اسم الله تعالى عليه عند الذبح فهو جائز حلال فالمنظور لا يحرم إلا إذا ذكر اسم غير الله عليه عند الزبط ويظبح باسم غير الله تعالى كذا زعم كلاهما محرم لأنهم قالوا إنه مدام زبح هذا المنظور بسم الله فحتى إن نظره لغير الله فليس محرما مدام قد ذكر اسم الله عليه على هذه الزبيحة التي نظرها هذا باطن <تصفيق> قال الملاجيون الهندي الحنفي ومن أن ما تريده القبور الخرافي ومنها هنا ألم أن البقرة المنظورة للأولياء كما هو الرسم في زماننا حلال قجيب لأنه لم يذكر اسم الله عليها وقت الزرح وقت وكذا ذا وان كانوا ينظرونها وان كانوا ينظرونها وان كانوا ينظرونها والج... ان كانوا ينظرونها يعني هذا المقبور او الميت اه اولدي له يعني لهذا المقبور يعني له يعني لهذا المقبور ها الجواب لقد اجاب علماء الحنفيه ان هذه الشبهه أن العبر في النظر لغير الله تعالى للنية لا لذكر اسم غير الله تعالى عند ذبح المنذون فمن نظر بقرة لميت المثل فقد أشرك بمجرد نظره إياه له سواء ذكر اسم الله سواء, مم. سواء, مم. سواء, سواء. سواء. مم. مم. سواء ذكر اسم الله ذكر اسم الله عند ذبحها او ذكر اسم ذلك الميت نعم فان العبره لنية فإن العبرة العبره هذا الناظر المتقرض المتقرض إلى ذلك الميت الطالب بنظره له فشفى المعضلات وجلب الخيرات, وجلب, وجلب, الخيرات وجلب الخيرات منه طيب كفى كفى هنا مم. ايضا الشبهة الثالثة هامة اقرأ علينا الشبهة الثالثة مم. الشبهة الثالثة لقد استال القبورية في الاعتبار عن نظرهم للأموات بحيلة ماكرة عجيبة وهي أنهم يقولون نهل إذا نظرنا للأولياء فإن نظرنا في الحقيقة لله تعالى فإن, و... فإن نظرنا في الحقيقة فإن نظرنا في الحقيقة لله تعالى أوه. وإنما قصدنا إصال ثواد نظرنا إلى الأولياء هكذا فوى القبورية يحتالون بهذه الحيلة الماترة ويعتذرون هذا للاضطراب البالغ الفاسد امم الجواب لقد اجاب علماء الحنفيه عن هذه الشبه الشبهات الماسره لان هذه المعذره لا ان هذه المعذره لان هذه المعذره هيله محضه لا تسمن ولا تغني عن جوع وأن القبورية غير صادقين في هذا الاعتبار لأمارات وشواهد وفيما يلي أثوق كلام بعضي شباب الحنفية لقدع هذه الشبهة القبورية فمعا لأعظارهم قمعا لأعظارهم وقطعا لأجبارهم وإقامة للحجة وإضاها للمحجة م. قال أحمد السرهندي الملقب عند الهنفية بالإمان الرباني ومجدد ألف الثاني وتبعه محمد مراد المنزلوي م. وتبعه وتبعه محمد مراد المنزلوي محققاً أن النذر بغير الله تعالى من اعظم الاشراك بالله سبحانه لانه عباده ومبنيا ومبينا أن كثيرا من اهل الهند الجهلة, الجهله ان كثيرا من اهل الهند الجهل القبوريه يقتصدون انواعا من الشرك بانواع من النذور لغير الله والاضطاعات ومبسلا هذه الشبهة على الخبورية لأن الخبرية في اعتضارهم هذا غير الصادقين من الأصمار والصغوط في دفع الأمراض والأفقام م. كما هو شاعر فيما بين جهلة أهل الإسلام فيما بين جهلة أهل الإسلام م. فيما بين جهلة أهل الإسلام م. عين الشرك والضلالة, والضلالة وأكثر النسائي مبتليات بهذا الاستنداج الممنوع ومفتونات بأداء مواسم الشرك وأهل الشرك خصوصا وقت خصوصا وقت عروض مرض الجديد المعروفين بين ماذا؟ الجدري ماذا؟ خصوصا وقت وإيش؟ خصوصا وقت عروض مرض الجدري مرض الجدري على المقن oven عروض مرض الجدري نعم المعروف فيما بين نساء الهنود نعم. خصوصا وقت عروض مرض الجدري المعروف فيما بين نساء الجدري بالستكيلة لا, لا, لا. ان ذلك الفعل مشهود ومختصوص من خير الناس وشرهم وتعظيم الايام عند الهنود واداء عتوم الايام المتعارضه عند اليهود مستلزم للشرك ومستوجب للكفر كما أن الجهل اهل الاسلام خطوفا ان هو دون با اي بدو الكفر كل ذلك شرك وكفر بدين الإسلام قال الله تبارك وتعالى وما يؤمن استرهم بالله الا وهم مشركون وما يقدمونه من ذبح من ذبح الحيوانات المنظوره للمشايخ عند قبور مشايخ المنظورة لهم جعله الفقهار أيضا في الروايات التقهية داخلا في الشرك وباله في هذا الباب وأحلقوا وألحقوه بجن فبائد الجن المنوع عنها شرعا ومثل ذلك قيام النفاء بنية المشائخ ويجعلنا ma paliki hinna oma pasiki hinna ku pa انتقل الى الباب الجزء اقرأ قال رحمه الله باب من الشرك الاستعابة بغير الناس مم. وقول الله تعالى وأنه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات لا إستامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك هنا في هذا الباب ما زال المصنف يذكر صور الشرك الأكبر فذكر الذبحة غير الله وذكر النذرة غير الله وأنا يذكر الاستعاذة غير الله فالاستعاذة بالمخلوق شرك أكبر في العبادة والاستعاذة يعني طلب, طلب طلب العوز أو طلب العوزي من استعاذ به أن يطلب منه العوذة أن يعيزه يعني أن يجيره من شر من استعاذ منه نعم. وأما اللياب هو طلب الخير اللياب عكس عكس الاستعاذة <تصفيق> والثين والتاء في لغة العرب في الغالب تأتي بالطلب فالاستعاذة يعني طلب العون والاستعاذة طلب العون والاستغفار طلب المخسرة إلى آخره ففي الغالب الأعم تأتي السين والتاء تدل على الطلب في لغة العرب فالاستعاذة وإعجادة مدل على هذا ما استدل بالمصنف في هذه الآية في صورة الجن إنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فجادوهم رهقا فبين سبحانه وتعالى أن استعادة الإنس بهؤلاء الجن كانت سببا في رهقهم في مشقتهم وفي تعابهم لأنهم بهذه بهذه الشركية الشرقيه وقعوا في الشرك الأكبر الذي يترتب عليه عذاب أن ان عليهم عذاب الله او يقع عليهم عذاب الله وايضا زادوهم رهقا بانهم ذلوا انفسهم لهذه المخلوقات التي اغلتهم وجعلوت اسئله لهم من دون الله هم يعني يخافون منهم ويصنعون لهم كما يقال ألف حساب فإذا نزلوا إلى مكان مخيف خافوا أن يصيبهم هؤلاء الجن بأذن ها؟ لأن كل غام تعلقت بهم خوفا وخشية واستعاذة فكانوا إذا نزلوا منزلا منزلا قالوا نعوذ بعظيم هذا الوادي ويستعذون بكبير الجن في هذا الوادي فجادهم الله رهقا وخوفا وذلة بهذه الاستعادة الشركية و و وأيضا يدل على أن الاستعادة عبادة أن الله عبدالجل أمر عباده أن يستعيد به فقال سبحانه قل أعوذ برب الفلق وقال قل أعوذ برب الناس فهتين أو فهتان الصورتان جمعة الاستعادة من كل ثور الشرف التي قد تحيط بالإنسان هي الجامعه لاستعاده من من كل انواع الشر التي قد يتعرض له يتعرض لها بني ادم فلذلك كان النبي صلى الله عليه واله وسلم اا يقرأ هتين الصورتين عند نومه ويمسح بهما جسدا وكان يرقي بهما نفسه و... وقد أمرنا سبحانه وتعالى إذا قرأنا القرآن نستعيد بالله ونستعيد به سبحانه من الشيطان الرحيم إذا قرأت القرآن فاستعه بالله هذا الأمر أيضا يدل عليه على أن الاستعاذ عبادة فاستعه بالأمر سبحانه percentile فدل هذا عليه على أن الاستعاذ عبادة فمن استعاذ بغير الله فقد عباد غير الله فمن استعاذ بمخلوق فقد عبده وقد اختلف أهل العلم في الاستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق هل هي من جنس الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه فمن قال ان الاستعادة عبادة قلبية لا ينفك فيها الالباطن عن الظاهر فاطلق القول بان الاستعادة بالمخلوق شرك وان وان كان هذا المستعاد به قادرا على فعل هذا اللي وهناك من فصله بأن قال بلن يفرق بين عمل الظاهر وعمل الباطن فمن استعادة بمخلوق نحو أن يقول له يعني إني يعني بك من فلان هذا الذي يريد أن يضرني ويكون فلان هذا الذي استعاد منه يستطيع هذا المخلوق أن يمنع شراء عنه بالأسباب المباحة ولا بالأسباب المتاحة لهذا المخلوق فقالوا لو, لو, لو يعني قفض بهذا اللفظ وهذه العباره أن يستعيد هذا المخلوق لا يعني أن يحثاه على أن يبذل أن يبذل له الأسباب التي يقدر عليها في ما هذا الشر عنه دون أن يتعلق او يعتمد بقلبه على هذا المخلوق او أن يعتقد أن هذا المخلوق من ذو القدر على إزالة هذا الشر عنه ولو بغير أسباب فقال إن هذا يدخل في دبله في باب الاستعاذ المباح نحو الاستغاثة بالنخلوق فيما يقدر عليه ونحو الاستعانة به فيما يقدر عليه <تصفيق> هناك من قال لا ينبغي ان يسد هذا الباب في شأن الاستعاذة بالخصوص لان الاستعاذة تتعلق اصالة بعمل القلب ولا تنفصل ولا ينفصل عمل القلب عن عمل الجوارح في هذه العباد فقالوا يغلق هذا الباب ونحن يتم قفر هذه الابادة او قفر الاستعاذة بالله وحده سواء فيما يقدر عليه المخلوق او فيما لا يقدر عليه هنا في هذا الحديث في حديث خول الله بمتحكين الذي اخرجه مسلم يعلمنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أن نستعيذ بكلمات الله سمات <تصفيق> مهما الاستعادة بكلمات الله هي نظام الاستعادة بصفة من صفات الله فكلام الله صفة, صفة من صفاته أزوجل و كما لو يجب أن يسأل الله أن يسأل أن تسأل الله بصفاقه فتقول اللهم إني أسألك برحمتك وأسألك بعلمك بعلمك الغيب وأسألك أسألك, أسألك بأنك سبحانك, سبحانك كلامك حق وقولك حق أن تفعل لي كذا وكذا هذا يعد من التوصله بصفات الله وكذلك أيضا يجب لك أن تستعيذ بكلمات الله وتقول أعوذ بكلمات الله التمات من شر ما خلق وكما قال سبحانه كما في سورة الأنعاب وتمت كلمة ربك صدقا وعدلة لا مبدلة لكلماته فقد تمت كلمات الله وكلمات الله لا تخفر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنسبع كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا وقال القرطبي في شأن هذا الحديث <تصفيق> هذا خبر صحيح وقول صادق أعلمنا سفقه دليلا وتجرفة أعلمنا سفقه دليلا وتجرفة يعني حتى تمتهي الأبواب المتشابهة إن شاء الله نعم نقرأ هذا الباب التالي حتى يعني نتم هذه الابواب الايه المقارضه له في المعنى اقرا علينا الباب الذي بي... اريد قال رحمه الله باب من الشرك ان يستغيث ان يستغاث بغير الله غير الله اني استغيث غير الله او يدعو غيره وقوله قول قول الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين وايم تتكبر بظهر فلا كاشف له الا هو وقوله تعالى فابتغوا عند الله الرزق وعبدوه وقوله تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآية ثانية وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الثوء وروى التبراني <تصفيق> كما ذكرنا في الباب السابق في شأن نقول أيضا الكلام نفسه في شأن الاستغاثة فالاستغاثة وعبادة ودل على هذا أن الله عز وجل قد أمر عباده عند نزول الضر به أن يستغيثوا به وحدهم سبحانه وتعالى ف... فكما قال سبحانه ومن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلافاء الأرض إله مع الله وإذا مما استدل به المطمس ولا تدعو من دون ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين <تصفيق> وإن يمسك الله بضره فلا كاش فلاه إلا هو وإن يمسك بخير وإن يردك بخير فلا ربع لفضله وفي <تصفيق> سورة الأنعاو إن يمسك بخير <تصفيق> ف... فالنهي هنا عن دعاء غير الله يدخل فيه النهي عن الاستغاثة بغير الله لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء ولا تدعو من دون الله ما لا يضرك ولا ينصعك ثم عقب هذا بقوله تعالى وإن, وإن ينصفك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فألت الضر لماذا تستغيث بالمخلوق وإن كنت تعتقد إن يمسك الله بذر فلا كاش فلا إلا هو وقد حرم الله عليك أن تدعو غيره ويدخل في هذا أنه حرم عليك سبحانه أن تستغيث بغيره من المخلوقات والاستغاثة الشركية هي أن تستغيث بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله هذه الاستغاثة الشركية التي يتعد من الشرك الأكبر في العبادة أن تستغيث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أنه إذا, إذا طلبت الغوثة من مخلوق في أمر يقدر, يعني يقدر عليه مثلما صنع موسى عليه السلام كريم الله او مثلما جاء فيما حدث مع موسى كريم الله فاستغاثاه الذي منشيعته على الذي من عدوه وكذاه موسى عليه فذكر الله عز وجل هذه القصة مقرن إلها فاستغاثاه الذي منشيعته فدل هذا على الاتغاث بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة ليس من قبيل الشركة الأكبر ولا الأفضل و... وأيضا استذل المصنف بقوله تعالى فبيتقوا عند الله الرزق وعبدوه واشكروا له إليه كرجعون في سورة العكب ف... فيأمر الله سبحانه وتعالى عباده وأن يبتغوا الرزق قادم عنده وأن يسهدوه بالعبادة وأن يشكر له هذا الرزق <تصفيق> <تصفيق> ف... فإن... فإنهم اعتقدوا أن المالك لهذه الأرزاق هو الله وحده فيترتب على هذا أن يعتقدوا أنه سبحانه هو الذي يجذب الخير هو الجنة والضر فعندئذ لا يستغيثون إلا به سبحانه وتعالى فبتوا عند الله الرزقه آه. فإن أردتم أن الخير والرزق وأردتم دفع الشر عن أنفسكم فعليكم من أن تلجأوا إلى الله وحده لا تلجأوا إلى مخلوق لا ينلك لكم هذا الرزق فأم... فالله يخاطب عباده بما استقر في فطرهم فكل المشركين تقريبا او فاغلب المشركين على مر الازمان يعتقدون ان الرزق من عند الله وحدهم الله الذي تفتم ها فالمشركون في الجاهلية كمشرك القريش ما كانوا يعتقدون ان الاطمام التي يقدمونها النظور والعبادات هي تنفع وتضر من دون الله او انها تنبك نوم الرزق بل كانوا يعتقدون ان الله وحده الذي في السماء والذي ينبك نوم الرزق يعتقدون ان الله هو الرزاق وانه هو الخالق ما كانوا يعتقدون ان هذه الاصنام هي التي ترضقهم فخاطبهم الله بما يستقرر في فطره فكما انكم تتغون الرفق من الله وحده فلماذا تعبدون غيره من هذه الاصنام فبتغوى عند الله الرزق وعبدوه كما لكم تبتغوى الرزق من عند الله فكذلك عليكم أن تعبدوه وحده وأن تشكروه وحده فلا تقدم النظور شكرا لغيره ولا تستغيثوا في الشدائج بغيره فكذا يقيم الله خج على عباده بما استقر في سطرهم لا. وأيضا قال المصنف بعد ذلك <تصفيق> هلو <تصفيق> سبحان وتعالى ومن اظل ممن هدا من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامه وهم الضعائن ها راسلون واذا خشر الناس كان لهم اعداء وكانوا بعباداتهم كثر <تصفيق> هذا يعني يبين لكل عاقل يعني صاحب لب <تصفيق> أن هذا الذي يعني يدعو ويدخل في هذا الذي يستعيذ بهذه المخلوقات سواء من, من الأصنام او من الأموات الذين ماتوا وانتقلت أرواحهم إلى الله وصاروا في في قبضة الله وهم فقدوا الله قبل ان يموتوا ايضا فكيف يستجيبون لمن دعاهم وكيف يستجيبون لمن استغاث بهم من دون الله من دون سبحان ومن اضل من من يدعو من دون من لا يستجيب له الى يوم القيامه فانت اذا وقعت في ضر وأصابك الهم والغم وأصابك البلاء فنزلت إلى هذا المقبر النيت الذي هو في, في ملك الله لا يمثل ظرة بل أقل من الظرة فإنك قد لجأت إليه إلى من لا يستجيب لك ولو ظللت تستعيد به إلى يوم القيامة ومن أظل ممن يدعو من دونه من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عند دعائهم غاصل لا يسمعون دعائكم ولا يسمعون استعاذتكم فهؤلاء ثاني قوم التجابر واذا خسر الناس كانوا هؤلاء الذين يستعاذون من دون الله ويستغاثون بمن دون الله كانوا هؤلاء الذين استغاثوا بهم واستعاذوا بهم ودعوهم اعداء <تصفيق> عليكم <وحمد> <تصفيق> وكانوا بعباده كافرين الله عز وجل يقيب الحج على عباده ويبين له المصير المزر الأليم الذي ينتظر هؤلاء فمن يسمع هذه الآيات عليه أن يصعب وعليه أن أن لا يعرض نفسه لأن هذا الحج في الدنيا وفي الآخر لا إذا خشر الناس كان لهم أعدا وكانوا بأبادات كافرين فقال سبحانه أمن يجيب مضطر إذا دعاه يكشف السوء يجعلكم خلفاء الأرض إله مع الله <تصفيق> الله سبحانه وتعالى أيضا يخاطب بني آدم يمستقر في فطرهم أنهم يعلمون أنهم إذا اشتدت بهم الخطوب ودلهمت بهم النوازن فلا نلجأ لهم إلا إلا الله وهذا يحس به كل من يقع في بلاء أو في مصيبة إحساسا ضروريا فطريا وان كان مشركا وان كان مشركا والمشركون في سابق الازمان أو في الازمان السابقه كانوا إذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلطين لو الدين خنف صاروا خنفاء لما ايه لما خشوا الغرق صاروا موحدين بل فرعون فرعون نفسه الذي يعد من لعنات الكفر يلي عبد رأسا من رؤوس الطواغيس التي عبرت من دون الله لما أدركه الغرق قال آمنت أن أنه لا إله إلا الذي آمن بيه من الإسرائيس وأنا من المسجدين قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المسجدين فعلى العقلاء أن ينتبه لهذه الفطرة وأن يعودوا إلى فطرتهم وأن يتركوا التوجه إلى هؤلاء الأموات المقبورين الجن يحتاجون إلى دعائهم فضل على أن يستغيثوا به من دون الله اقرأ الحديث الأخير فروح صبراني بإسلامه أنه كان في زمان النبي عليه الصلاة والسلام منافق يؤذي المؤمنين فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الداني صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إنه لا يستغات به وإنما يضغاث بالله عز وجل <تصفيق> هذا الحديث أخرجه هذا اللفظ التبارني كما ذكر هذا الهيثاني في مجمع الزوائت ولم نقف على رواية التبارني هذه في اسم معاجم المضموعة له وهي في الغالب او هذا الحديث بالغلب يكون في المعجم الكبير الاتباراني في الجزء الذي لم يتبع في الجزء المفقود في المعجم الكبير الاتباراني لم يتبع كله ففيه جزء مفقود حتى الان ما وجد او حتى الان ما قبع وذكر الهيثاني في مجمع الزوائد ان في اسناد هذا الحديث ابن لهيعة وقد اخرج الامام احمد في مسنده نحو هذا الحديث بلفظ يعني قريب وايضا في اسناد احمد ابن لهيعة ولكن جاء في رواية احمد اما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا لي إنما يقام لله وحده بدلا من قوله لا يستغاثوا به الحديث على ضعفه لأن من على الراجح ضعف لسوء على خلاف مثال ترويز العبادلة الأربعة عنهم عبد الله بن مقرأ عبد الله و... <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> عبد الله بن وهد عبد الله بن المبارك الآخر الذين قيلوا إن رووا عنه عنه نهيعة <البين> فإن رواياتهم عنه صحيحة لأنهم أخذوا من صحيح كتابه ويعني المثال فيها بحث وفيها نظر والذي يعنينا أن هذا الحديث من رواية المنهيعة هو بعيط ولم يروي عنه هذا الحديث أحد والعبادلة والحديث على بعصه يدل على ما أراد المصنف وأن يستدل به هذا البن. فقد نهى الرسول صلى الله عليه وآله وآله وآله هذا عنه الحديث الضعيف يحتمل الصحة ولكن يحتمل الصحة بإبنة ضعيفة فما الفرق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع او الباطل أو النجذوق انا الضعيف يغلب على الظلم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقله ولم يفعل هذا الامر يغلب على الظن ليس الغالب الاعلم ولكن لا نجزم جزم يقينيا بان انه صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا او ما هذا ولكن نقول لم يصح عنه في ظاهر الامر في غالب الظن <تصفيق> لانه قد يوجد لهذا الحديث الضعيف قد يوجد له اثنان اخر في مكان اخر لمقص عليه مثلا يتقوى به مثلا يعني الشاهد يعني أن هذا حديث ضعيف وان كان لا يحتج به طبعا ولكن قد استن استن سهه ان كان صحيح ان كان صحيحا الامر ف وبلا سكن يعني, يعني هو ظاهره اللفظ هنا فيه مكارا وإن كان يعني هذه المكارا يعني أيضا قد يرد عليها بحديث آخر فقوله هنا قموا بنا نستغيث برسول الله قد يعني يقول البعض إعلانا هذا الحديث بالمكارة بأن هذا اللفظ منكر لأنه يعني يصعب أن يقول الصحابة هذا مثلا ولكن قد يرد على هذا القائل به بحديث ذات الوقت فالشاهد يعني إنه صلى الله عليه يعني صح هذا عنه إنه قال إنه لا يستغاث به إنما يستغاث بالله فغذر من قال له هذا او من قال يعني قوموا مننا نستغيث برسول الله فجرهم نذر فيها يعني على هؤلاء الذين يعني قد جعلوا انفسهم الهه وعبدوا دون الله من رؤوس التفوف من مسائل هذه الطرق الصوفيه المبتدعه ها أن يقرا هذه الايات التي ذكرناها في الابواب السابقه وبالاحاديث التي فصح في بيان مفردات التوحيد وافراد الله بالعباده ولا يفرح ولا يفرحون او لا يفرحوا على سبيل النهي بهؤلاء الادباء الجهال الذين يتمسحون بهم ويتبر ويتبركون بتقديم أيديهم وارجلهم والذين يستغيثون بهم ها من دون الله ان هؤلاء كذب ذات لم ينفعون بشيء وعليهم ان يعلموا الناس التوحيد كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وآله فلئن كانوا مسلمين وإن كانوا صادقين في شهادتهم أن محمدا تصل الله فمحمد صلى الله عليه وسلم ما كان يفعل ما يفعله هؤلاء مع أصحابهم وما كان يعلم أصحابه الشرك بل كان ينهاهم عن أي شيء يؤدي إلى الشرك فضلا عن, عن الشرك للسيء فكان ينهيهم عن كل الوسائل التي تؤدي إلى الشرك ولا يتهاون في أي مسألة تتعلق بجناب التوحيد فهو صلى الله عليه وعليه وسلم كان رسول هدى وكان كما كان الرسل من قبله الشغل الشاغل له فلان وثم لهم ان يعلموا الناس افراد الله بالعباده وليس افراد الله بالحاكم وليس افراد الله بالحاكميه على مذهب الخوارج مهمه الرسل قاطبه مهمه الرسل كلهم أن يعلموا الناس توحيد العباده هذا الذي كل تبيع الرسل والأنبياء من ندى النوح عليه السلام إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم فعلى المتطوص أن يطاعدوا بهذا وعلى الخوارج وعلى من صار خير الخوارج من القببيين ومن الحزبيين من أهل البدع المعاصرين أن يطاعدوا بهذا وأن يطاقوا الله في عباد الله وأن يعلموا من التوحيد الصحيح الذي وعث به الرسل وأن يعلموا أن لهم موعدا مع الله يحاسبون فيه على كل ما قالوه وعلى كل ما فعلوه وسوف يتألهم الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء الذين ضيعوهم ولا حوله ولا قوته إلا بالله ونسأل الله أن يثبتنا على هذه العقيدة إلى الممات وان يغفر لنا ما قصرنا فيه وان يدخلنا وان يقيمنا زملاء ان يقيمنا زملاء النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا صلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم من فرق بين الاستعانه والاستغاثه امم منزيد هذا القول الاول ها امم من الاستعانه والاستغاثه ام الاستعانه هي طلب من الانسان يطلب من الانسان استعانه يطلب حسنا التغاثة عمل من التعالي من التعالي تستعالي تستعالي نعم ممكننا قوله ان التغاثة تكون عند الشدارة فقط لانما التعالي تكون عند الشدارة غيرية كما قال أخوكم إلياف أخي إلياف مارك والاستعاذة تكون كما بينا في تعريف الاستعاذة لو عرفنا الاستعاذة طلب العون مش من الشر أن استعيذا بالله من الشرور ومه الاستعانه فان يطلب العون من الله في يعني حقق لك كذا وكذا من الأمور التي انت تطلبه قد يدخل في هذا ايضا ان ان تستعين بالله دفع شر هي اعم من اللي بتاعك طيب وبالسوال الاخر الوثائق اللي بدنا نحكي تفصيل كان لازم لا يوجد لتسبب خطر يمين ما انا كل كنا هيك ليس في خطر ما الفرق بينه وخطر واضح نظر المعصية يختلف عن نظر الشرك فأنت إن نظرت فعل معصية او من ينظر فعل معصية دون أن يشرك فقد نظر هذا النظر لله وإن كان نظر معصي فهذا وإن كان لا يجوز الوفاء به ولكنه بين أنه لله فحتى تتحلل من هذا النظر عليك بالكفارة الذول على الذي ابهر انه على الان يعني من الذي الذي من الذي زيده كثيره قيمه فما ضمنوا انه يعودوا على هم الذين اللي... اللي... اللي... زادوا الان ترى حقا الحديث اللي يعود كلمه له. هل يعني افضل تخطيط مثلا الاثباء بنفس القرب الذي تحدث مثلا الرياض وزكوره رايمه ولا هو يعني كمان يعني من الايه من ال من التي يعني هي اوافق الفكره انك إذا سالت الله تساله اذا سالت الله شيئا فتساله سبحان باسمه الذي يعني أنت او يتعلق يتعلق قلبك لتحقيق هذا الشيء تماما يعني ليس من من الامور الموافقه للفطره افضل ان تكون موافقه للعقل السليم ان ياتي مثلا داع ويقول لمن يسالك بانك انت القهار وربك انت وين كان بالنسبه لك يعني القهار سبحانه وتعالى والرزاق ليس مناسبا, ليس مناسباً. الحديث بشكل ما اهم كنا نقول ان الحديث الضعيف يقع في حديث هو قد نتكلم الموضوع لا يقع في احد الموضوع يقع في حديث الكذب ايه مثلا قد هات اذا مثلا هناك ضمن الله قد يكون فاحلا لا يقع في رواه الثقات الموضوع ليس ضمن ان هو فاحلا في رواه الثقات ما هو تعريف الحديث الضعيف؟ انا كنت احدد رواه قوي لا ما تعريف ليه. الحديث الضعيف؟ اللي يكون اقل درجه وردني منهم لو برتقال حتان ولا صحيح الانواعين ورد دي اسوي تراون قد عفوه اهلنا اما بفوقهم بان ااا غطله انه يو نو انا انا عليه اكله اوكي خلاص انا لازم اجيب اوت ان وضبط الاقطاع على عضلات التركيز والتفكير في كل الاسئله عندما يجي الناس ااا طب هو بدل عنك ثاني فبعدين بقى كده ترى كده شويه مكثره اللي خططها وانت كده زي ما كنظار جديدا انا انت الان بما قلت هو بعض انكفرت عن النظر الاول لما انت لمكفورت على نهر النور لماذا قلت هذا القول بعد ذلك لو قبل ما قبل ما انا موضوعنا الثاني قلت ايه ماذا قلت ها انا اوراتك تقول انت تصور على صوت ده اللي لما كنت الان انا مستر لما كنت طيب عليك قطه وصفه الفكر نور قلت لهوان هذا بين الجن كان تقاويم الحديث في كتابه القدس هذا هو الحد تعريف الصحابيات تدخل مثلا عنلاق ضمن الانهليه يعني, الآن يعني ذكرت في اسماء صحابيات ممن في من ترجم له في الصحابه يعني لا أدري. مم. مم. ده ده ده ده ده ده ده ده نعم طبعا بلا شك يعني أدول في التعريف نعم يتحدث عنه من, من, من أخذص التواغيط إذا كان يتوجه إليهم بالعبادة وإذا كان يحلون الأدائم هذه الصور الشركة كانوا يتحدث عنه كانوا يتحدث عنه نعم نعم نعم نعم نعم Hmm. لا يسمعك لا لا يسمعك ايش صوتك؟ في على صوتك لا هل أنت صلت من ان يطيع النظر ومن نظر ان يحذبت على ايه ثلاثة فأنا نظرت بلا طاعة لما احذر النظر بيها نظر مطلقا ام مقيدا مطلقا اثنين وخمش هذه الحالة عليك ان تكسر كثارتي حتى تتحلل من هذا النظر لا, لا الله. هل يصح ان يقال مريم عليها السلام موضوع الرساله ان يكون الرسول ذكرا التفسير جزاكم الله والروز طبعا ان مريم عليه سر في ضيقه وليست لين كانت نبيا وليست قرصوبه ولكن يعني من يطلق عليها هذا يعني, منذ يعني. ونظر من باب الزواج يعني انا برنامج سلاش سلميتي دليل صحيح ان مريم قد ارس او قد يعني نبذت او او كلفت برساله ولكنها صديقه كما قالك خالد اا هو يا من النساء الناس يكملنا اه لا لم يكملنا النساء الا اربعه من خديجه وفاطمه ها وفاطمه وروى بسر أخرى قرار شيخنا الله فيك شيخنا الله فيكم وجزاكم الله خيرا هل <تصفيق> هل استعاغت في سورة الجل من قول الله تعالى رجال من انت يعوذون برجال من الجن حتى ما حكمه حكمها من صحب صوت <تصفيق> طب اخو او في كحه تخرج ورقه يقرا سؤاله الحكم اللي تعالى هل استعادت بصورة الجن؟ قولي تعالى وكا وإنه كان رجال من الجن يعودون برجال من الجن فدادوهم رأسا حكمه يا على بعض الذين يستعيذون بالجن في السواعة على المنفروض وكذا بالاجتعامة بمعرفة السفل وغير ذلك من أمور التعامل مع الجن؟ نعم بلا كان يستعيذ بالجن او بالشياطين من الجن في عماله ويلجأ إليه بلا شك هذه تعادلة الشركية في الشرك الاول قد بينا شيئا من هذا التفصيل في خطب خطب الجمعه الاخيره يا اخر يا اخر خطبتين تقريبا تكلمنا في الخطبه القبل السابقه عن السحر والحكم الساخر وفي الخطبه الاخيره تكلمنا عن عن المس والقرى والقرى والقرى بتسكين الراء نعم و بينا بعد تطور الشركيه التي تحدث في مثل هذا وأتينا التي تظل عليه على أن السحرة من الكفر وأن الساحرة كافر على الراجح من أقل أهربانه فمن فالساحرة في عملي لا ينفك عن الاستعادة بالجن نقول الآن إن كان يستعين ذو أنت قلت يستعين ومن يستعين بذلك لا فنقولنا الذي استعيد بالجن يعني يطلب منهم العود ويلجأ إليهم بأي وسيلة من الوساء فهذه عدادة وهذا شرك اكبر وإن كان يسمي نفسه أنه يعالج بالقرآن فليست لا يجرب الأسماء ولذلك حذر الولماء شد التحذير من هذا العمل الذي دخل فيه الجهال بغير ثقه ولا علم فأضروا أنفسهم قبل أن يضروا الآخرين والبعض منهم وقع في الشرك بالسبب بسبب هذا الأمر أعذان الله وإياكم فليحذر من هؤلاء وليحذروا <تصفيق> أن يتقوا الله في أنفسهم اولا هم دخلوا في أمر لا لا يحسنونهم وبسبب يعني فتناتهم بالمال وبسبب فتناتهم <تصفيق> يعني بالنسبه ايضا للاسف ها يسلك بهم الشيطان الشيطان ي صوبوا للشرك اعوذ بالله ها الا برحمن الله منه من من استغاث بجن واذ كان الجني مسلما من استغاث به او قدم له شيئا من العباده باي وسيله من وسائل هذا الشرك أكبر ها ان كان يسمى نفسه انه معالج للقران <تصفيق> <تصفيق> الاستعاره الاستعازه كما نتكلم عن الاستعاره نسالك الاستعانه ها ان كما قال جاد الجسم ان ما يقدر عليه ها نقوله إن كان الأمر يقتصر فقط على مجرد هذه المخاطبة البدعية التي بين هذا المعالج وبين هذا الجن دون أن يحدث من هذا المعالج أي شيء يعد في نوع قربة أو عبادة لهذا الذي يخاطبه فجعل الراجح تعد بدعة يعني مخدفة فعلى الرسول صلى الله عليه وسلم وما أتى عليها دليل ويتعد وسيلة إلى الشر لأن السيطان قد يغر هذا المعالج بعد ذلك لأن هذا الجن سوف يفعل كذا وكذا ولكن عليك أن تفعل كذا وكذا ثم إذنه يجر دون أن يشعر إلى بعض الأفعال الشركية حتى إن كان في اول الأمر من الشرك الأفغر فقد تجمر بعد ذلك حتى تطيره من الشرك الأفغر فهذا باب يجب أن يغلق ولذلك <تصفيق> مسألة التخاطب مع الجن هذه ما أقرها الغلماء الذين يعرفون مخاطر هذا الأمر كما بايننا في الحبة السابقة <تصفيق> أن الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وعليه وسلم أنه لم أرد أن يعالج هذا المفروض او الممسوس ما, ما صنع إلا أنه قام بالضرب او بالضرب على صدري هذا وقال بسم الله اخرج او يخفى عضو والله فقط فقط ولو كان التخاطب مع هذا الجن جائذا كان او النبي الرفيع صلى الله عليه وسلم هو الذي اتى سيطان بشهاب من نار كي يحرقك وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فكاد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يمسك به وأن يربطه في سارية من سواري المسجد ثم قال فتفكرت دعاء اخي سليمان ربي هدلي من لدنك ملكا لا ينبغي لأحد من بعد مكأنت الوهد فإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ما رضي لنفسه مين يعني أن أن يكون من الذين يعني يعني افتأتوا على دعوة سليمان عليه السلام بأن يعني يمتق بهذا الجن وأن يربطه في كيف لن يريد أن يتخاطب معه وأن يسخره لخدمته يقول أنه يسخر هذا الخدم هذا الجن المسلم لخدمة المسلمين فيقال له عليك أن تطاعف بقوله صلى الله عليه وسلم لو الآن تذكرت دعاء أخي سليمان فأنت لم تتذكر دعاء نبي الله سليمان انت أكثر يعني أنت يعني في مرتبه اعلى من مرتبه الرسول صلى الله عليه واله وسلم هذا من الضلال نعم انا انا كنت الاحظ عليكم انا كنت من درس الاول كنت هودنا نقوله في الدرس اذا زيكم <تصفيق> انتم الذين اكو في, في, في, في, في لونا <تصفيق> <تصفيق> طيب اكو مو هذا ما هذه وقال ما معنا ما وقال إنه كاد يربط <تصفيق> وكما تعلم وكما قلنا إن الجن يتشكلون في صور شتى <تصفيق> <تصفيق> نعم نعم نعم الله عز وجل جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يرى هذا الشيطان الذي أكاه بشهاد من الله نعم رأاه كما را الجنة والله ورأى الجن من الله في ليلة الجن في ليلة الجن هذه التي كان معه فيها عبد الله من صدر رضا الله عنه وقرأ عليهم وأسلم أسلموا على صلى الله عليه وعليه وأنه كان وأنه رفضه هنا هذا خط بالجن خط بالجن الجن يرون ولا نراه لا نراه الا إذا, اذا تشكلوا في صوره <تصفيق> نقتضي ان نراهم فيها جميعاً نعم جميعاً جميعاً <تصفيق> الجن كونكم من طبيعه واحده سواء كانوا شياطين او كانوا او كانوا من المسلمين هم جميعاً خلقوا من النار حتى من اكلمهم لم تتغير طبيعتهم فالعله وحده هو كانوا من الشياطين او كانوا من المسلمين لا نراهم لكن هم يروننا البقره الايه خاصه بالديون هذه الايه هذه نعم تتعلق باهل الشياطين ولكن ايضا ياخذوا حكمهم ال الذي هو خلق نعم ومن خلقهم يعني الجن هذا ان كان شيطانا او امس مسلم هل تغيرت طبيعته النارية؟ لم تدعيه لا إلا, إلا, إلا باقية لا نستطيع أن نراه على حقيقته ولكن هو يرانا سبحانه الله صلى الله على محمد وعلى آله وأبحاثه وسلم